هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفا أيبلغ ما حله ولو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم لم تعلمهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معروت بغير علم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 الله أكبر. سني الله لمن حمده. ربنا.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 Amen. En daarom is <Sess>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 يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله واتقوا الله إِنَّ الله سميع عليم يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا ترفعوا أَصْوَاتَكُمْ فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فؤلاء هم الظالمون الله, الله اكبر سمع الله لمن حمد ربنا Allah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 ان الناس انا خلقناكم من ذكر وانثا وجعلناكم, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير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 Sami Allah, liman Hamid Rabbana wa lakal Allah Allah السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله الله أكبر.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 Deze kans is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 هم في أمر مريج.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 آيما ام مباركا فانبتنا به فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا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 بل هم في لبس من خلق جديد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 ذلك يوم الخلود أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد Liman ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر <تصفيق> الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين ارحمان الرحيم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 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص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 قِيلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ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 أزقكم وما توعدون، فو رب والأرض إنه لحق إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. اللهم أكبر. سمي الله. ربنا ولك الحمد الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله الله أكبر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 فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه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 من مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عدا ربك للمسرفين فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين.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 وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 السماء بنيناها ف... والسماء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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مثل ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُّونَ اللَّهُمَّ